وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ فَمَن يُسْلِمْ وَجِهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم سنندؤهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نقطعهم إلى عذاب غليظ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 إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا غشيهم موجهم كالظلل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور